الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد أن رأينا البارحة تعريفا مختصرا موجزا للقواعد الفقهية وتحدثنا كذلك عن أهمية هذه القواعد وعن منزلتها في الشريعة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي وتحدثنا كذلك عن تاريخ هذه القواعد وأنها قد بدأت منذ عهد النبوة وأصولها في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام نجد نصوصا من القرآن هي في شكل قواعد ونجد كذلك نصوصا من السنة النبوية هي في حد ذاتها قواعد الحمد لله بعد ذلك أشرنا إلى أن الحنفية هم رواد هذا العلم وهذا الفن وقد هم الأوائل الذين بدأوا يؤلفون ويصلفون في علم القواعد وهذا بشهادة جمهور أهل العلم بعد ذلك نبدأ بإذن الله في شرح بعض هذه القواعد وقلت بما أن هذه الدورة مركزة أو مختصرة أو مضغوطة الحصص التي ستخصص لهذه المادة هي خمسة حصص فلا نستطيع أن نتجاوز التوقيت المبرمج فالأولى أن نأتي على القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها بين المذاهب وهي القواعد الخمس فتكتبوا إن شئتم أن نبدأ عنوان القواعد الفقهية الكبرى هذه هي التي سنتناولها إن شاء الله بالدرس والشرح والفهم بإذن الله تعالى في هذا هذه الحصص المتبقية القواعد الفقهية الكبرى هي القواعد الفقهية نكتب إن شاء الله ما انتوروش باختصار هي القواعد الفقهية الكلية هي القواعد الفقهية الكلية ورأينا معنى الكلية البارحة التي تحكم بنية الفقه الإسلامي التي تحكم بنية الفقه الإسلامي، بغض النظر، بغض النظر عن القوالب المذهبية، بغض النظر نظري عن القوالب المذهبية. يعني المذهب الأربعة تتفق على هذه القواعد الكبرى فلا سبيل إلى مخالفة هذه القواعد في مذهب مذهب يعني بغض النظر على الاتجاهات المذهبية الفقهية فهذه القواعد متفق عليها عند الكل عند الجميع وقد ذكر الإمام الصيوتي وقد ذكر الإمام الصيوتي خمس قواعد خمس قواعد اكون قولوا خمس ما قولوش خمسة العدد مع المعدود يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر في هذه الأرقام خمس قواعد فقهية كبرى خمس قواعد فقهية كبرى عليها مدار الفقه عليها مدار الفقه وهي هذه القواعد نذكرها بين قوسين إن شئتم الأولى الأمور بمقاصدها القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها مطة ثانية إن شئتم اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك ثالثا الضرر يزال الضرر نذكر لا ضرر ولا ذرار الضرر يزال رابعا المشقة تغلب المشقه تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وخامس قاعدة العادة محكمة العادة العادة محكمة أول قاعدة سنبدأ بها إن شاء الله وهي الأساس القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها ولها تسميات عند تسميات أخرى كذلك نذكرها يعني تجدونها في كتب الفقه تسميات أخرى. البعض يقول الأمور بمقاصدها. وبعضهم يقول كذلك. يعني صيغ أخرى لهذه القاعدة. بعضهم يقول الأعمال بالنيات. يعني نفتح قوس أمامها. ومن صياغها. أو من تسمياتها. ومن القابها يعني هذه القاعدة. الأعمال بالنيات. هذا نوع. اثنين. الأعمال إنما هي بالنيات والاحتساب الأعمال إنما هي بالنيات والاحتساب احتساب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني يحتسب الأجر من الله عز وجل لا يرجو من الناس لا جزاء ولا شكورا ثالثا لا عمل الا بنيه بعضهم يعبر عن القاعدة هذه بالصيغة هذه لا عمل الا بنيه رابعا لا ثواب الا بنيه لا ثواب الا بنيه خامسا العمل لا ينفع منه العمل لا ينفع منه الا ما صاحبته النيه الا ما صاحبته النيه الى اخره الى اخره الفاظ كثيره وكثيره جدا اصلها يعني اصلها أمي القاعدة هذه شنو أصلها اصلها عندها ادله اي عندها ادله من الكتاب والسنه والاجماع اصلها لهذه القاعده اصول لهذه القاعده اصول من الكتاب والسنه والاجماع اصول من الكتاب والسنه والاجماع نبداوا الكتاب اولا لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سوره البينه وقوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما سوره النساء فسوف نؤتيه أجرا عظيما هذا الدليل من السنة دليل السنة واضح هو حديث النية وهي صيغة على الفاظ حديث النية ودليلها من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنياته دليلها من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنياته اخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم تحفظون الحديث بتمامه وقوله صلى الله عليه وسلم انما يبعث الناس انما يبعث الناس وفي روايه بين قوسين يحشر الناس على نياتهم يحشر الناس على نياتهم <تصفيق> هذا الحديث تعرفه في باب النية وذكره الإمام النووي في راب الصالحين كيف أنه في آخر الزمان جيش يغزو الكعبة والله سبحانه وتعالى يدمرهم ويعاقبهم ويهلك الناس بسبب معاصيهم وفيهم الصالحون. فعندما سألت السيده عائشه عن هذا الأمر قال يبعثون يوم القيامة على نياتهم. يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ينصف العباد ويحكم بينهم بالعدل والقصاص وكل أحد منهم يثاب على قدر نيته. فتقع كوارث أحيانا والناس تضرر ويلحق هذا الضرر بجميع الأصناف. وبجميع الخلق ولكن يتميز من كان على حق من كان على باطل. فالله سبحانه وتعالى ينثبون الخلق على قدر نياتهم وعلى حسب صرائرهم وقد أجمعت الأمة دليل الإجماع يعني وقد أجمعت الأمة على أن النية أساس الأعمال أجمعت الأمة على أن النية أساس الأعمالي تأتي إلى ألفاظ هذه القاعدة. ماذا تقول القاعدة؟ تقول الأمور بمقاصدها. ما معنى الأمور وما معنى بمقاصدها؟ كلمتان خفيفتان، ولكن فيهما ما شاء الله من الأحكام ومن المعاني ومن التفريعات والاستطرادات الشرعية. الأمور جمع أمر. الامور جمع امر ويعني هنا الشأن ويعني هنا الشأن وهو يشمل الافعال وهو يشمل الافعال والاقوال والتصرفات كلها وهو يشمل الأقوال والأفعال والتصرفات كلها قال تعالى قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله سورة آل عمران نأتي إلى كلمة المقاصد المقاصد جمع ماذا جمع قصد والمقاصد جمع قصد ويطلق على معنيين عنده زوز معاني ويطلق على معنيين الاول المقصود من ذلك المعنى الاول اي المقصود من ذلك الامر المقصود من ذلك الامر والغرض من ذلك الامر والغرض منه المقصود من ذلك الأمر والغرض منه كقولنا من مقاصد الصلاه من مقاصد الصلاة إصلاح الإنسان من مقاصد الصلاة إصلاح الإنسان وإبعاده عن المنكرات وإبعاده عن المنكرات شنو الدليل على ذلك؟ أحسنتم لقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا يسوقنا إلى مقصد الشريعة مقصد الأحكام مقصد العبادات يعني ثم مقصد من وراء تشريع هذه المسائل هذه العبادات حكمة مشروعيتها إن شئت إذن دليل ذلك قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أي من غايات إقامة الصلاة أي من غايات إقامة الصلاة وأهدافها نعمل نقطتين الصلاح والبعد عن المنكر هذا يعني معنى من المعاني يعني المقصد مقصود به غايه الشيء ما يهدف اليه الشيء المعنى الثاني النيه يعني من معاني المقاصد من معاني المقصد اي النية الباعثة على العمل النية الباعثة على العمل أو التوجه الباطني أو التوجه الباطني والإرادة الداخلية الإرادة الداخلية الدافعة إلى الفعل الاراده الداخليه الدافعه الى الفعل قال تعالى وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل اذن رايتم فللكلمه المقصد معنيان اثنان المعنى الاول هو غايه الشيء مقصد العبادات عندها مقاصد رب سبحانه وتعالى قال في شان الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال كذلك في شان الصوم لعلكم تتقون اياما معدودات فغايه الصلاه هي اصلاح الافراد وتحليتهم وتزكيتهم وابعادهم عن المنكرات من مقاصد الصوم هي تزكيه النفوس و إيصال العبد إلى أعلى مدارج السالكين حتى يصل ويدرك مرتبة المتقين وكذلك الزكاة شرعت لتزكية الأنفس تطهرهم وتزكيهم فيها مقصد التزكي الحج الناس تشهد منافع ما شاء الله في موسم الحج فأي عبادة من العبادات إنما شرعت لمقصد شرع نبي قد نكتشفه وقد نعلمه وقد لا نعلمه فهذا من معاني المقصد يعني الغاية الهدف وكذلك من معاني المقصد هو الدافع الباطني الإرادة الداخلية في قلبك التي تدفعك إلى فعل الشيء أنت لماذا صنعت هذا لوجه الله طبعا في مرضات الله حرصا منك على تحصيل يعني الأجر من الله عز وجل أو أنك تريد المحمدة وتريد الصمعة وتريد الشهرة إلى غير ذلك المعنى هذا موجود ومعنى هذا موجود يعني كلمة الأمور بمقاصدها تشمل هذين المعنيين والكل إن شاء الله يسبك في نفس السياق ونجد الأمثلة كثيرة بعد تطبيقيا في هذا الأمر إن شاء الله اذا نلخصها في معنى هذه الكلمة نقول المعنى الإجمالي لهذه القاعدة الأمور بمقاصدها المعنى الإجمالي للقاعدة ان جميع الأمور ان جميع الامور التي يقوم بها المكلف ان جميع الامور التي يقوم بها المكلف تتحدد تتحدد وتتوقف على مقاصدها تتحدد وتتوقف على مقاصدها اي على النيه اي على النيه الداخليه والقصد الباطني اي على النيه الداخليه والقصد الباطني من جهة أولى هذه من ناحية من جهة أولى وعلى أهدافها وغاياتها وعلى أهدافها وغاياتها التي ينبغي أن تكون التي ينبغي أن تكون موافقة للشرع موافقة للشرع لا معارضة له لا معارضة له في جهة أخرى أو من جهة أخرى من جهة أخرى وعليه فالمكلف يكون عمله صحيحا يكون عمله صحيحا شرعا صحيحا شرعا ومثابا عليه مثابا يعني عنده اجر ثواب مشكل في المصباح هذا يا اخوه يبحث اكثر مني ومثابا عليه اذا وجد فيه امران العمل يثاب عليه اذا وجد فيه امران اولا النيه ثانيا مراعاه مراعاه مقصد الشارع مراعاة مقصد الشارع وصوابية العمل وصوابية العمل مشتق من الصواب وصوابية العمل وكما يقال وبالمثال يتضح الحال ومثال ذلك ونعرفكم معظمكم تحبوا تتزوجوا خصوصا العزاب خلنجيبوا نحكوا عن الزواج أو حتى المتزوج عنده شيء يحب يعدد لعل ربي يهديه في مجلس تاسيسي يعمل لكم شكاية قانون تعتاد يحل لكم هالعقدة حسبنا الله ونعم الوكيل ومثال ذلك الزواج رغم أنه من المباحات ولكن إذا صلحت فيه النية ينقلب إلى عباد إن شاء الله كما سنرى فإنه ينبغي الزواج قلنا فإنه ينبغي أن يراد به وجه الله تعالى فانه ينبغي أن يراد به وجه الله تعالى وتحصين النفس وتحصين النفس وبناء الأسرة بين قوسين وهذا يتعلق بالنية المعنى لول انت المقصد وهذا يتعلق بالنية نغلق القوس زيد وأن يقصد به وأن يقصد به استدامة العشرة استدامة العشرة وملازمة الارتباط وملازمة الارتباط بين الزوجين نفتح قوس وهذا يتعلق وهذا يتعلق بمراعاه بمراعاه مقصد الشارع بمراعاه مقصد الشارع وصوابيه العمل وصوابية العمل نغلق القوس لأن الشارع نقصد المشرع يعني لأن الشارع قصد قصد التأبيد قصد التأبيد ويقول له واحد تابيده يعني طول عمره خذها مره ما عاد يفك منها حتى الموت هذا المقصود اساسا لان الشارع قصد التابيد لا التوقيت في الزواج قصد التابيد لا التوقيت في الزواج وعلى كل هذا يعني بناء على هذا وعلى كل هذا يمنع الزواج المؤقت نحن نتوقع كل شيء عن مؤقت رئيس مؤقت حكومة مؤقتة مجالس مؤقتة حتى الزواج ولا مؤقت على كل هذا يمنع الزواج المؤقت لأسبوع أو شهر مثلا نضع بين قوسين زواج المتعة هو أعظم مثال وكما تعلمون بأنه حرم إلى يوم القيامة حسب رواية ابن عباس رضي الله عنه ومع ذلك الشيعة ما زالوا متلبسين ومتمسكين به ولا حوال قوة بالله فهذا المثال أن هذا العمل المباح اللي هو الزواج ينقلب إلى طاعة بالنية بالمقصد الطيب عندما يراد منه طاعة الله عز وجل ولذلك نحن ديما نذكر الأزواج في إشهار وإعلان الزواج في المساجد نقول على المسلم أن يصحح لله النية وأن يخلص الصريرة والطوية أن ينوي بهذا الزواج طاعة الله عز وجل لأنها سنة الأنبياء واتباع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اولا. ثانيا عليه أن ينوي بزواجه تحصين نفسه والابتعاد عن الحرام وعن الوقوع في الرذيله التي تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى ثم يعمد بنيته إلى بناء المجتمع المسلم وكما تعلمون بأن العائلة والأسرة المسلمة هي النواة الأولى لهذا المجتمع فشوف ما شاء الله يستطيع يحصل يعني خليط من النيات الحسنة ومجموعة كثيرة متكافرة من المقاصد الطيبة بهذا المشروع مشروع الزواج على أنه مباح من مباحات فينوى طاعة الله عز وجل كما قلنا بهذا الأمر ثم كذلك عليه أن يستحضر المقصد من مقاصد الشريعة هو أن الزواج هو ارتباط متواصل ولا ينقطع، لا ينقطع إلا بالموت أو بالطلاق أو بالخلع بالصورة المعروفة مشروع شرع ماوش ما يتزوج لأيام معدودات ولا يقصد من وراء زواجه كل هذه المعاني. فإذا اجتمعت كل هذه المقاصد أصبح الزواج عبادة يؤجر عليها ويثاب عليها ما شاء الله من الحسنات. خلاف الإنسان الذي تكون عنده نية منتع قضاء حاجة وقضاء وطر لا يؤجر على هذا ولا كلام ونعود ديما للقاعدة الأمور بمقاصدها وإنما الأعمال بالنيات ما هو فائدة هذه القاعدة عموما؟ اللب الاساسي نتاعها في هذه الأعمال نختصره في سطرين وثلاث ثلاث فائدة هذه القاعدة نقطتان نقطتين فوق بعضهم تصحيح اعمال المكلفين تصحيح اعمال المكلفين في جميع مجالاتهم بين قوسين العبادات العبادات والمعاملات فاصر وتخليص نياتهم وتخليص نياتهم وقصودهم يعني مقاصدهم وقصودهم من الرياء والشرك والتلاعب بخاصة في مجال المعاملات، فاصف من مقاصد كذلك هذه القاعدة العظيمة، والتفريق بين ما هو، والتفريق بين ما هو عبادة شرعية وعادة اجتماعية. بينما هو عبادة شرعية وعادة اجتماعية فصل وبينما هو فرض ونفل وبينما هو فرض ونفل فصل وبينما هو أداء وقضاء فصل وبينما هو صحيح وفاسد وبينما هو صحيح وفاسد يلا نأخذ بالتفصيل هذه المعاني قال تصحيح الأعمال المكلفين في جميع مجالاتهم كما تعلمون بأن العمل لا يكون صحيحا لا يكون سليما لا يستقيم لا يقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين اثنين كما هو معروف الشرط الأول هو الإخلاص الشرط الثاني هو المتابعة وهذا ما فسر به الفضيل بن عياض رحمه الله قوله تعالى في مطلع سورة الملك ليبلوكم أيكم أحسن عملا قالوا يا أبا علي ما معنى أحسن عملا وهذا الأثر ثابت في تفسير الإمام البغوي وكذلك في كتاب حليه الأولياء لأبي نعيم بسند صحيح قالوا يا أبا علي ما معنى أصو أخل أليبلواكم أيكم أحسن وعملة قال يعني أخلصه وأصوبه قال ما معنى أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل فيجب أن يكون العمل خالصا لله صوابا على الصنة خالصا لله صوابا على الصنة هذه قاعدة ذهبية في قبول الأعمال فأول شرط لقبول العمل وليصحته واستقامته أن يكون خالصا لله رب العالمين وكما تعلمون الإخلاص هو أساس الأعمال في كل شيء فالإخلاص التوحيد وتجريد العمل لله عز وجل لا يبتغي الإنسان السمعه والرياء والرفعة والمصالح المادية إلى غير ذلك فلا نريد منكم جزاء ولا شكورة هذا الشرط الأول الشرط الثاني هو يكون متابع للنبي عليه الصلاة والسلام يعني موافق لمقاصد الشريعة هذا كعليش حرصنا في التعريف هذا أن نجمع بين هذين الشرطين في قالب واحد يعني يكون العمل من مقاصده إن الأمور بمقاصدها يعني بغاياتها فيكون المعنى الأول النية الإخلاص الله عز وجل ثم يكون كذلك مقصده كما مقصد الشرع مش انسان يقصد شيء لهواه كم يقول ابن تيمية رحمه الله قول جميلة يقول الناس يعبدون الله والصوفية يعبدون أنفسهم كلمة عظيمة بالطبع لا نعمم فما من الصوفية من هو على المنهاج الصحيح وعلى الصنة ولكن غالبيه الطرق قد ظلت الطريق والعيذ بالله ما معنى يعبدون أنفسهم يعني يعبدون هوه فتجد أحدهم يعتكف في مغارة في جبل ويترك الجمعات والجماعات والدعوة الله عز وجل والأمر بالمعرف على المنكر وكل الحقوق ويترك حتى زوجته أولاده ويرى بأن الراحة ويرى ما يوافق هواه بأن هذا هو مرض الله عز وجل وهذا ما هو صحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله عز وجل في كل وقت وحيد حسب الواجب في ذلك الوقت فإذا تكلمت عن المجاهدين تجده إمام المجاهدين وإمام المقاتلين وإمام الأبطال قال سيدنا علي رضي الله عنه كان إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الشجاعه والبطولة هو الأول إتاتي إلى الى التهجد والقيام الليل والذكر والتسبيح والعبادات فهو إمام المتقين وإمام الصالحين وقدوة الزهاد والعباد يعني ما ثمش من يعبد الله مثل النبي عليه الصلاه أه كما قال في الحديث الصحيح اني لا اعلمكم بالله اني لا اخشاكم لله وأعلمكم بدينه ولكني اصلي وارقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني اذا اتيت يعني في في المعاشرة الزوجية وحسن المعاملة مع الناس يعني ما شاء الله إمامنا وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كامل عنده الكمال البشر وكمال الإنساني على كل الأصعدة في كل المجالات فعلى المسلم أن يتق الله كما تحدث ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الماتع مدارج السالكين تحدث على مقامات العبودية كمال العبودية أن تكون عبد الله عز وجل حسب الوقت وحسب الطلب وحسب الحاجة وحسب الواجب وحسب الظرف إذا كان الناس مشاو في سبيل الله في عمل معين تمشي معاه إذا كان الناس مشاو يتصدقو تمشي معاه اذا كان الناس مشاو للجماعة صرات له جمعه تمشي معاه نادي المنادي صرات له تمشي معاه فانت مع الواجب مع ما يطلبه منك الله عز وجل مش مع ما يوافق هواك عجبني هذا ذكر هذايا عجبني الورد ذايا عجبني عجبتني الجلسه هذه والاعتكاف لا وقت تعبد هواك وانت لا تعبد ربك ومولك سبحانه وتعالى قال فتصحيح العمل هذا مقصد والمقاصد القاعدة ثم ثاني حاجة ماذا قال تخليص النيات والقصود من الرياء فالإنسان إذا أخرص لله النية ولا كلام يسلم من الرياء ومن الشرك الخفي والعياذ بالله ويجرد كل كلها عز وجل قال كذلك ينجو الإنسان من التحايل والتلاعب خاصة في المعاملات يعني تكون النية صادقة وسنرى مثلا على ذلك كيف أنه العبرة بالنيات المقصد مش بالألفاظ والمباني في هذا الأمر قالت كذلك من مقاصد النية التفريق بين ما هو عبادة شرعية وما هو عادة اجتماعية توالإنسان لما يصوم في رمضان إذا كان صام بنية أنه يعمل حمية يحب يعمل رجيم قال عندي بطن وعندي شحم وعندي صحة نحب ننحف شوية نحب نخفف من وزني في رمضان هل عنده أجر ما عنده أجر يعيذ بالله لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا ما قال صام رمضان حمية وصحة فيزم تكون النية هي لله عز وجل فإذا كان صام لغرض صحي ما عادش عنده أجر وثواب أما كيصوم لله عز وجل يؤجر على ذلك الإنسان كذلك يمشي الحج، ماشي بنية التجارة ويتعرف على العالم ويكتشف ما عنده نية العبادة فهذا لا يوجر على حجه لأنه ماشي لمقصد غرض دنيوي فيزم تجريد العمل لله عز وجل بش الفرق بين العبادة وبين العادة كذلك الإنسان ممكن يغتسل في الصيف لكن يغتسل باش يترفرف يتبحبح حتى يتبرد مش عنده دنيا بش للعيد ولا للجمعة ويتطهر لله عز وجل فلا يوجر على ذلك فالنية هي التي تصبغ العمل ويما تعطيه مرتبة عليا يصل إلى درجت العبادات يؤجر عليه الإنسان وإما أن تنحط به فلا يؤجر على ذلك فرق بين عبادة شرعية قلنا وعاد اجتماعية بينما هو فرض وما هو نفل طول الإنسان لما يصوم فرق بين نية الفرض وبين نية النفل أنا داخل إلى المسجد وقيمت صلاة العصر شنيا النية صلاة العصر هل صلاة العصر نافلة صلاة العصر فريضة فالنية هي نية فرض بينما قبل الأذان دخلت ونويت تحيت المسجد تحيت المسجد معروف هي نافلة بالنيه بالنية ويبارك فيكم النية لا يترفض بها كما هو معلوم ومن البدع التي شاعت بين الناس هي الترفض بالنية مرات واحد يجي مسبوق يقف بجنبك ويبدأ اللهم نويت أن أصلي أربع ركعات فرض صلاه العصري جماعة مقتدي بالإمام في الجامع أخصه بشي حط رقم بطاق تعريف وعن اسم الإمام والعنوان بطاق ترشدات في مركز شرطة. هذا جنون هذا. هذا أمراض يعني هستيريا هذه كلها بسبب الوسواس. فعلى الإنسان أن يقوم هذه الأشياء. النية كما يقول العلماء هي القصد إلى فعل الشيء. حتى قال ابنتينية كل جميلة قال النية هي العلم. عندك معلومة في رأسك بيش تصلي العيشة جماعة. أكهو الله أكبر. علش الكرسي نعمل فيها؟ واللي يجر الناس إلى هذه الأشياء هي بعض اقوال الفقهاء غفر الله له ولهم في بعض كتب الفقه يلزمك باش تصلي صلاة تحدد شنو فرض ولا شد عندك اداء ولا قضاء ثلاثه عدد الركعات نتاعها وجماع ولا فراده احلي هذه هذه كلها من البدع ومن المحدثات التي ما الله بها من سلطان لا تجدون هذا الكلام عن ابن زيد القيرواني ومن جاء قبله اكل القرون الاولى المباركه اللي زكيها النبي صلى الله عليه وسلم خير القروني وفي لفظ البخاري خير الناس يقرني ثم الذين ييلونهم ثم الذين ييلونهم مش موجود في كتب الفقه لا مره ذا يحدد الصلاقه داشت من راكعة وقضاء ولا أداة وجماعة ولا فرادة عليه هالأشياء هذه عقدة العباد وعمت له وسويس تلقاه واقف يصلي يصليه ويبدأ يقينه أمام القاضي اللهم نويت من عرش نيهات هاته ويبدأ يستند فيها للي يركع الإمام هو زيني يشكل ويجهز في الن كأن النية عبارة عن بناء يعني يبني فيه يعني حجر حجر وهذه أمور كلها من الوسواس ومن تلبس بيس والعيض بالله إنما هي العزم على فعل الشيء ومجرد العلم أنا نويت ان يصني صلاه كذا الله أكبر فقط كذلك النية تفرق بين الفرض والنافل كما قلنا في الصيام ولذلك العلماء يطالبون الإنسان وخاصة الملكي عنا بوجود تبيت النية من الليل في صيام الفريضة أما الصيام النافلة فلا يشترط فيها تبيت النية كان عليه ستوصلهم يدخل على نسائه يقول هل عندكنا طعام يقول له والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا الماء يقول إذن فانا صاء فيعلق صيامه الساعة العاشرة الساعة الحادي عشر لأنه لم يأكل شيئا منذ مطلع الفجر فيصوم هذا في النافلة أما الإنسان في الفرض عليه أن يعقد النية من الليل انسان نراقده مع البلوش ومش مهتم برمضاني تبع في كاس العالم جاء اللي دار الصباح ها جماعة تخلي رمضان قلوي ما شفتش المفتي والله ما انتبهت انتبه في المقابلة متاع الارجنتين وسيسمها الأخرى فهذا عقب صيامه في الظهر أو قبل الظهر هذا يجب عليه أن يعلق صيامه ممنوع عليه يأكل حتى لا ينتهك رمضان لكن يجب عليه أن يقضي هذا اليوم مع أنه لم يأكل شيء لكن بما أنه نوى الصيامة بعد طلوع الفجر فقد انخرم هذا اليوم و خورقاء فعليه أن يجبوره بالقضاء واضح عليه أن يقضي هذا اليوم يوم فقط ولا كلام قضاء فقط لأنه, لانه لم يبيت النية من الليل فالنية تفرق بين الفرض والنفل كما ذكرنا قالوا ما هو أداء وما هو قضاء معروف امرأة عندها أيام معدودات فيها من شهر رمضان ويسألوا كثير من النسوه تقول لي طوانا عندي أيام قضاء وشوال قريب يخرج نحب نجمعهم الاثنين نقولوا لا ما يركبوش على بعضهم لأنه هذا فرض وهذا نافله إذا كانت كلها من جنس واحد لا بأس مثلا من جنس واحد يعني من جنس نواف أستطيع مثلا ضرب على عصافير بحجر واحد أصوموا الستة شوال واحد أصوم الأيام البيض اللي نحن نتوفها اثنين، أصوم الاثنين والخميس فيستطيع الإنسان بالنية الطيبة يجمع ما شاء الله من الحسنات والثواب والأجر العظيم من رب العالمين باش بالنية فلا بأس يتذكر الإنسان في هذا المجال أما يكون بالطبع على طريقة شرعية وعلى منهج نبوي أما مش نقضي رمضان ومعاه كذلك شوال لا الفرض وحده يجب قضاءه ما عندك شمزية أما أيام الصيام فتصومها ويجوز للمرأة أن تقدم صيام أيام شوال على قضاء رمضان دليل ذلك ما كانت تصنعه نساء النبي صلى الله عليه وسلم سيد عائشه كانت تؤخر صيام رمضان حتى مرات يدركها شعبان من السنة الموالية ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما أنه أقرم على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على حرام فلبأس لأن شوال ممكن ينقضي ويفرط منه ولا نحصل فيه الأجر والثوال فلبأس لمرأة سيم ستة شوال وتقضي على راحتها إن شاء الله أيام رمضان البعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وهي لم تكمل عدة رمضان قلوا لا أكملت عدة رمضان لأنها لم تفطر هكذا إرادة منها إنما أكرهت على الإفطار بسبب حيضها فهذا أمر كتبه الله على بنات حواء أمر خرج على نطاق مسكينة مقهورة صامت وأفطرت بأمر الله عز وجل فلا دخل لها في هذا الإفطار فقد أكملت عدّة رمضان وتعتبر الحمد لله قد برئت ذمتها قال وما هو صحيح وما هو فاسد هذا يأتينا في المعاملات نحب نشير باختصار إلى الأشياء اللي هي ما تدخلش فيها النية لانها لا تحتاج الى ذلك ان شئتم اشارات بسيطه اشياء لا تحتاج الى نيه باختصار العباده التي لا تلتبس بغيرها مثال يعني من الاشياء التي لا تحتاج الى نيه العبادات او العباده التي لا تلتبس بغيرها لانها ما هو السبب؟ لأنها عبادة خالصة بطبيعتها لأنها عبادة خالصة بطبيعتها ومن ثم فلا تشترط فيها النية ومن ثم فلا تشترط فيها النية بين قوسين كالإيمان بالله كالإيمان بالله ومحبته وخوفه ورجائه كالإيمان بالله ومحبته وخوفه ورجائه هذه المسائل لا تشوبها شائبة الرياء مستبعد جدا فالإنسان يؤمن بالله عز وجل فهو اعتقاد باطني طيب أنت تشوف المنافق رب يجيرني من النفاق المنافق يبطل الكفر ويظهر الإيمان ويمارس الشعار ويصلي معنا ويعمل لحية وكذا ويقصر الثوب كما أبي بن ولكنه هو كافر العيذ بالله لكن الإنسان المؤمن ما الذي يمنعه من الإفطار في رمضان يدخل إلى المطبخ والباب مغلق فيفتح الثلاجة ويمسك بيده قاروره الماء من الذي ينظر إليه من الذي يراقبه الله جل في علاه فلا يمنعه من شرب الماء إلا الإيمان الذي في قلبه شفت فهذا عنده قيمة كبيرة الإيمان بالله عز وجل هذا لا تشبه شيء بالرياء فلا يحتاج الإنسان حتى يؤمن بالله نيه أو حتى يخاف الله عز وجل أو حتى يرجوه أو حتى يعظمه يحتاج نيه هذه بطبيعتها مسائل تخرج من القلب خالصا لله عز وجل بفعل التوحيد الذي سكن في هذا القلب هذه الشجرة المباركة اللي قال فيها رب سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأكلها كل حين بإذن ربها نوع ثاني كذلك باء با رب عنها كشرب الخمر والزنا والسرقة كالنواهي فإن العبد يخرج من عهدتها فإن العبد يخرج من عهدتها وإن لم يشعر بها وإن لم يشعر بها فضلاً عن القصد إلى ذلك الترك فضلا عن القصد إلى ذلك الترك هو صح الإنسان لما يترك الحرام بنية طاعة الله عز وجل يؤجر ولا كلام وعنده منزل ارفع وأعلى فرق ولمن خاف مقام ربه جنتان لكن الإنسان اللي ما مزناش شربش خمر ولا يجي على باله بشي يعمل هل تبرأ ذمته؟ تبرأ ذمته هل نحاسبه لأنه لم يستبط النية الترك وقلوا لا هو ترك هذا الأمر هكذا ولم ينوى بذلك نية معينة فهذا لا يأثم إن شاء الله وتبرأ ذمته بمجرد ترك هذا الحرام لكن لو تركه طاعة لله فيعظم له الأجر والثواب هنا تجي تميز الناس وهنا تجي المراتب وهي تجي الدرجات ولا كلام نقطه ثالثه اخيرا ناخذها المباحات المباحات لا تحتاج الى نيه لا تحتاج الى نيه الا اذا صداه بها طاعت الله عز وجل الا اذا قصد بها طاعت الله عز وجل كالاكل والشرب بنيه التقوي كنيه كالاكل والشرب بنيه التقوي على العبادات والقيلوله بنيه قيام الليل والزواج والزواج بنيه الاستعفاف الاصل فيه ان شرب الماء انا عطشت هزيت الكاس سأشترب الماء قل يا شيخ وقف لحظه وين ماشي انويت انت باش تشرب الماء كيفاش لازم تعمل نيه يشرب الماء قل لك يا الدليل لن تجد دليل على ذلك لان ربي سبحانه وتعالى رفعنا الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج فالامور المباحه هذه العاديه كالاكل والشرب والنوم فهي امور عاديه حاجات بشريه لا تحتاج الى نيه لكن بعض الصالحين كانوا يتفننوا ما شاء الله في طاعة الله عز وجل فكانوا تجار بأتم معنى الكلمة من الطراز الرفيع مع الله عز وجل وكانوا يحرصون على اغتنام الحسنات والتقاط الاجر والثواب في كل المواطن وفي كل الأعمال وفي كل السلوكيات فحتى الماء لا يشربونه إلا بنية وهذه قمة يعني في الفهم وفي المعرفة وفي الفقه في الدين الإنسان يصبح حريص على أن حياته كلها تصبح عبادة تطبيقاً لقوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فهذا أمر رتبة عليا لمحالة نصلاة أن يكرمنا بها أما لا نطالب الناس بنية شرب الماء ونية أكل الطعام ونية الكذا لا أذي امور عاديه فالإنسان رغب في زوجته واتاها بدون نية لا باس أما لو آتاها بنية التعفف وعدم النظر إلى النساء في الشارع والفرار بالدين والتحصن وكذا فيؤجروا على هذا الأمر وتولي كي استخرج من جيبه عشر دنانير وتصدق بها ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في خاتمة حديث في صحيح مسلم قالوا في بضع أحدكم صدقة فعندما استغرب الصحابة قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال أرأيت أن وضعها في الحرام ألا يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له بها أجر أو كما قصها صلى. فهنا تنقلب المباحات والعادات إلى عبادات بصلاح النية وبحسن القصد في طاعة الله عز وجل. رايتم هذه إذن بعض الاشارات ثم حوجات تندرج تحت هذه القاعدة. نأخذ منها مثال واحد فقط حتى لا أطيل عليكم. من القواعد المندرجة من القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها من القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها هو معظم القواعد تلقى عندها قوى عيدات صغيرة تندرج تحتها وهذه كلها تبين عظمة الفقه الإسلامي نأخذ قاعدة جميلة تقول مثال اذكره العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ما معنى المعاني؟ نشرحه المعاني باختصار جمع معنى المعاني بارك الله فيكم جمع معنى وهو الصوره الذهنيه يعني نتخيلوها نحن في عقولاتنا وهو الصوره الذهنيه التي دل عليها القول او الفعل وهو الصوره الذهنيه التي دل عليها القول او الفعل ومعنى هذه القاعدة أن العبرة في العقود تعرف العقود جمع عقد هو الارتباط اللي فيه إيجاب وقبول عقد البيع عقد الايجار عقد الإعارة اللي كل تسمى عقود عقد الزواج كل حاجة فيها ارتباط بين طرفين وفيها إيجاب وقبول فتسمى عقد قلنا هذا المعنى أن العبرة في العقود تكون بمعانيها لا بصيغها وألفاظها أن العبرة في العقود تكون بمعانيها يعني بمقاصدها بروحها بمعانيها لا بصيغها وألفاظها لا بصيغها وألفاظها فرعا وأن المغلب هو المعنى دون اللفظ يعني نغلبوها ولينقدموها المغلب هو المعنى دون اللفظ مثل ان يقول مثال واحد جاب شي بحاجه لكن قال كلمه مره مره مره كلمه مدردره كلمه غامضه ما نفهموش منها هي هيبه ولا بيع كقول احدهم اسمع الشقول كقول احدهم لصاحبه وهبتك هذا الدار وهبتك هذا الدار هذا الثوب بدينار وهبتك هذا الثوب بدينار ولا هذا الدار كيف كيف وهبتك هذا ثوب دينار فهل يعقد بلفظ وهبتك فهل يعقد بلفظ وهبتك الدال على الهبه فهل يعقد بلفظ وهبتك الدال على الهبة أو يكون الاعتداد بالمعنى أو يكون الاعتداد بالمعنى الذي يدل عليه السياق أو العرف اللفظي الذي يفهم منه معنى البيع الذي يفهم منه معنى البيع فيكون العقد بيعا لوجود العوض فيكون العقد لغ فيكون العقد بيعا لوجود العوض كيف إيش نحكم عليه هذا ثم بعض قال هذا لغو هذا له هيبة وله بايع لأنه ما هوش واضح ونحن ما نلعبوش بحقوق ناس نبطلوه جملة هذا قول وثم من قال لا نحن نحكم بالألفاظ كما الشافعية وبعض الحنابئ قالوا هذا يبيع هذا هيبة لانه جات فيه كلمة الهيبة فلا يعتد بقضية العوض بيش يأخذ المالي ثم جماعه قالوا لا الهيبة عمرها ما تكون بعوض اللي هي بتكون بدون مال بدون تعويض تعطى هكذا مجانا اللي غلبوا المعنى هم جمهور الحنفية والمالكية قالوا نحن نسير حسب المعاني المتعارف بها لدى هؤلاء القوم يعني نجيب للمعنى العرفي إن شئت لألفاظ لأ المتعاون عليه الجواب عند الحنفية والمالكية هو عقد بيع عند الحنفية والمالكيه هو عقد بيع صحيح وذلك تغليبا للمعنى على اللفظ قولا واحدا تغليبا للمعنى على اللفظ قولا واحدا لانه اصبح في معناه يعني في معنى عقد البيع رغم رغم استعمال العاقل لفظ الهبه رغم استعمال العاقل لفظ الهبه فياخذ العقد فياخذ العقد حكم البيع يخضع لسائر احكام البيع يخضع لسائر احكام البيع هذا مثال عملي ان شئتم اللي يبين قضية المقاصد وقضية المعاني نحن عنا كثير من الناس مرات يبيع حاجة من غير ما يصرح بيه لا معنى ال... معنى البيع سيارة بشيشيه يقولوا هاي تاخوها هاي بارة مبروك عليك هاي عطيتها لك حتى في الألفاظ نحن تو يجي واحد مثلا بشيعمل جيب وقبول عند مرأة يقولوا ورا نيجي خاطبين راغبين بنت لحسب ونسب الأخر يقول وراضيت وقبلت مثلا مش من هاي ما سمعت ايش في تونس؟ الفاضلي جابوا القبول الشرعي المكتوب في كتب الفقه واحد يقول رضيت باش نتزوج اخر يقول قبلت مش موجوده الاخر يقول جيناك خاطبين راغبي الاخر يقول زازاتك شو مالك زازاتك ولا زازاتك يعني مبروك عليك تو انا كان نمشي للقريه مثلا يقول زازاتك شو مالك زازاتك ماني فهماش ولكن بما انه معروف لدى هؤلاء في القريه نتاعهم يعني رايح لعليك ها كما قال رضيت كما قال قبلت فيتم العقد وينبرم والحمد لله فالقضيه قضية المصطلحات تاخذ على المعاني نتاعها مش الالفاظ فاي لفظ قالوا يفيد التمليك ويفيد موافقه للبائع لهذه البضاعه فينعقد البيع اذا قال رضيت وقبلت اذا كان عطاه العوض عطاه الثمن فتمشي يعني عقد متاع بيع ولا علاقة لها بالهبه رغم انه نطق الهبه لانه الهبه ما تكونش فيها عوض ما دام جاب الفلوس ولا فيها فلوس فانتهى مقصود بها بيع كذلك المعاني عندها قيمه في العلاقات الاحوال الشخصيه طبعا بعض الناس زوجته يقول لها انت راكي ابعدي عليا ما نقربك ما نقربك ما عادش دوري بي انت راكي حرمتي علي حرمتي علي شنو هو يقصد تقول طلق لي راهو طلقني نقول لا عيش اختي اراوي اذا كان اللفظ صريح في الطلاق وقتها نقول طلق طلقك إذا قال لزوجته انت طالق ولا انت راني طلقتك ولا انت راك ما عادش زوجتي لكن إذا كان قال كلمة غامضة حمالت وجوه كما حرمتي علي أنت وليتي كي أختي ولا كي أمي ولا أنت طوما عاش تحليلي ما له يا أخويا الباهي إشنا هو تقصد بكلامك قال راني نقصد ظهار أنا ما نقصدش طلاق كما يقوله أنت عليك امي أمي الظهار عنده كفارة يا أم يصيم ستين يوم شهرين متتابعين قبل ما يرجعها وإذا كان عجز يطعم ستين مسكين قبل ما يرجعها وإذا كان قصد طلاقا تمشي طلاق واضح فنجي وقتها في المصطلحات الكناية اللي ما صريحه صريحة وقتها نجيو الى نية المتكلم ونقولوا شنو تقصد يقول لأري نقصد طلاق تمشي طلاق أري نقصد ظهار تمشي ظهار شفت فهنا المباني ما عندهش قيمة في الكلمات الغامضة في هذا الموطن نشوفه المقصد والنية متاع الزوج ماذا يريد وماذا يقصد أنا أتممت كلامي من عنده استيضاح او استشارة فليتفضل مشكور يلا بسم الله بالنية عادة تفضل سؤال وجيه هذا يفهم من سياق الكلام اللي ذكرناه في المحاضرة بالطبع لا يؤجر الإنسان إلا بالنية كما قلنا الإنسان الذي يصب الماء على جسده ويتبحبح في الصيف وما عندوش نية تاختسال للجمعة أو للعيدين. هذا يؤجر هذا لا يؤجر هذا يتبرد كهو ما عندوش أجر ثواب. لكن إذا قصد أنه يغتسل للجمعة ولا كذا فهذا يؤجر واضح؟ فديما النية أنقاوها حتى في شرب الماء إذا كان قصد بها تعطلها عز وجل يؤجر عليه يعني يقصد بها إنما الأعمال وبالنيات يعني إنما الأعمال تكون صحيح. ويثاب عليها ومقبول عن الله عز وجل إلا بالنية الصادقة والنية الصحيحه فتلخف هذا المعنى ولا كلام تفضلوا آه عندي أوراق لم أنتبه قال للسائل أو السائلة أحسن الله اليك بارك الله فيك قلنا أن من فوائد هذه القاعدة التفريق بين الفرد والنفل فلو تتفضل بتفصيلي مساله تداخل النيات بارك الله فيك في يعني الجمع بين النيات اذكرنا مثال بتاع الصيام سته شوال نذكر مثال واحد اخر انسان توضأ ثم دخل المسجد نوى تحيت المسجد ما شاء الله اولا ثم نوى سنة الوضوء ما كان سيدنا ابو هريره سيدنا بلال كان كلما توضأ صلى ركعتين فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بمقامه في الجنة كما ذكر في الحديث سمع دفن عليه في الجنة فإذا أنواع النياتين هذوما يداخلو في بعضهم لكن بشرط يكونوا من نفس الجنس واضح تتداخل النيات مش فريضة في نافل هذا أمرخ أخر أم يكون نفس الفصيلة ونفس الجنس لا باس يجمع كثير من النيات تحت مزد وسنه الوضوء وممكن كذلك تكون راتبة من الروات لا باس الكل هتدخل عجينه واحدة واضح؟ فيمكن القول في هذا الأمر اجتماع النيف إنسان كذلك ينهو بشي يصل الرحم ويزور أقاربه ويعمل نادري دعوة إلى الله عز وجل ويتصدق على بعض الناس في الطريق يعني تستطيع تكثر من النيات أنت نازل ماشي في سفر في زيارة معينة نظر بكم أنت أعطيني هذه لأنها فيها خير كثير الحمد لله ولذلك يروى في الحديث ولكنه لا يصح يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله هل شرطي قبول العباده هما متساويان في الاهميه وان كان غير متساويين فايهما اعلى درجه بالطبع الاخلاص هو والكلام ولا كلام الانسان يخل بالاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ربي يغفر ويسامح امام يخل بالاخلاص والعوذ بالله خلات على راسه مصيبه الاخلاص يعني يقابله الشرك بينما مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر اهول ولا كلام اقل ضر يخالف النبي صلى الله عليه وسلم بجهل او باجتهاد او باستنباط مرات هكذا كما شفنا بعض الطروقيين مرات يجتهد اجتهاد باطل يخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم رغم ان نيتهم طيبه فلا ينفعهم الاخلاص في هذا المقام لكن الانسان اذا كان شابه ولوث إخلاصه بشائبة الشرك والعيد بالله قد ارتكب كبيرة من الكبار وهو الشرك والعيذ بالله فالإخلاص أعظم شيء ولا يجبر الإخلاص بينما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لو أخطأنا فيه رب سبحانه وتعالى غفور رحيم وقد يتدارك امر الإنسان واضح قال السائل أو السائلة إذا كانت النية صالحة والعمل فست هل أي جميل السؤال هذا صح بعض الناس العمل يكون محرم في حد ذاته فهل تصلح النية؟ كما قال لك كالرقاصة في, في عبدا أكي لي حطها المجرم أذكى الطاغية أمطاع مصر قاتله الله اجعلها أه سيدة أه مصر والأم المثالية تصوروش عطاها جيزة الأم المثاليه واحدة فاسقة مجرم وينعيه بالله هذية قال لك عملت حفل يعني ليلة كاملة حفل راقص قالت حتى نتصدق على أطفال غزة هل يصبح عملها حلال؟ بنيتها الطيبة لا لانه أصل العمل محرم فنية تغير العمل المباح تقلبه إلى طاعة يؤجر عليه الإنسان أما واحد جاء صافح زميلته في العمل يا ولدي وقف انتبه حرام والله نيته طيبة منحبش يقولوا متطرف وليرهابي حب نظهر سماحة الإسلام الاسلام الله إسلام التونسي يا ولدي اتق الله هذا العمل في أصله محرم نيتك الطيبة أنت لا تنفعك لأنه أصل عمل محارب لمسة قال أنا لا أصافح النساء وقال في الحديث في الطبراني وهو صحيح قال لا, لا أن يطعن في رأسي أحدكم بمخيط من حديد خير له من عنيمة سمرات التي حلو له فلا يجوز مصفحة الرجال للنساء الأجنبية اللي أجنبيات مش يعني تورست يعني لا حلو له ليست من المحاربين فحرام مرأة تصفح رجل أجنبي ما من المحارب والعكس بالعكس نيته الطيبة ما تردش هذا العمل حلا زنت وتصدقت عظم الله هذه قاعدة فازدة فهذه شارة طيبة على أن النية لا تؤثر إلا في العمل المباح تقلبه إلى طاعة يوجر عليها في حالة وجود مسجدين لكل أول يحلق فيه اللحية والثاني ما طلق اللحية الإمام يقص هل تبطل الصلاة لا لا صلاة الإمامة حليق اللحية صلاة صحيحة والحمد لله ومرة تبقى حليق اللحية يحسن التلاوة دام يحسن التلاوة يعرف صلي صلي وراه هذه من المكملات نحن من عرشنا ما يعني شروط الإمامة ما قلنا شروط الإمامة ما عندش علاقة باللحية معروفة هي الإسلام والذكوريه وحفظ القرآن شروط الصبع للكره ابن جوزي توضيح حول مقاصد الشريعة هل تجزي عن التحكيم مقام مقاصد الشريعة السؤال صعب ما فهمتوش هل إذا فسدت النية في عمل للماء يمكن تجديدها نعم نعم يصلح حميل نعم يصلحها النية الحمد لله كم في فينا الثورة كالقول يتروع عنهم قال طلبنا هذا العلم لغير الله فأبر الله أن يجعله إلا لله يعني كنا صغاراً نمر بعضنا ماشي الحديث آي جال محمد جالي جال إمام معين بره مش نقرأ قراءة بره نقرأ بعضم يمر وف بعضهم شباب صغار ما مش نية لكن بعد كرب يفتح عليهم جاتهم النية فرب الكريم سبحانه وتعالى فصح العمل الفاسد فيجوز تصحيح النية بالحمد لله ورب كريم سبحانه مادام واحد ما تورطش يعني هل التوبة من معصية أو التوبة بصفة عامة تسبيقها نية أم لا؟ بالطبع ولا كلام؟ إنسان ما يقبل على التوبة لما يكون أدارك أمره اكتشف معص يمتاعه وعزم على التوبة إلى الله عز وجل هل زيادة صلة الرحمة, الرحمة أي فعل خير تسبقونية نية؟ بالطبع ولا كلام؟ هل أنا ماشي وراك في القطار وماشي نزور في خالتي وكذا؟ بينية صلة الرحمة باش ندبر حسنات ومش ربي يرضى عني يجبك تستحضر مني هذه مش ربي يثيبك؟ هل توصل اذا مش شنو الفجر وتحيت المسجد نعم تضرب عصفورين بحجر واحد خاصه طويك نحن ان ما والفجر مشكل في الوقت وكذا فمعظم الناس تلقاهم مضطره باش تجي قبل ما يقيموا السلاه ويصلي الفجر مسكين باش يصلي في الوقت على الأقل بعد نصف ساعة من أذان مشكل وينوى تحيت المسجد وينوى سنه الفجر باش يضرب عصفورين بحجر واحد هذا طيب أحسن عمل هل يعد هذا تداخل في العبادات لا بالعكس هذا فضل ربي سبحانه وتعالى وهكذا كان الصحابه يصنعوا هل عقود بنك زيتون اختاوني من الزيتون واختاوني من البركه واختاوني من العقود سبحانك اللهم وبحمدك انشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك ربي ازهد يا عم يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شقصوني البث سلام عليكم